يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان قال الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وقد سبق ان تناولنا بالشرح اكثر ما يتعلق بهذا الحديث وعرضنا ما كتبه الامام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث حيث بين ان الاسلام يقوم على هذه الدعائم الخمس وعلى هذه الأركان وهذه الأسس وهذه الأركان منها ما هو ينتقض الإسلام بنقضه فمن نقض الشهادتين انتقض إسلامه وخرج عن دين الإسلام وكفر بالله جل وعلا ذلك إن شكك أو أنكر ألوهية الرب جل وعلا أو رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بقية الأركان فجمهور أهل العلم على أن جحودها وإنكارها يخرج عن الملة فمن أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة او وجوب الحج او وجوب صوم رمضان فيخرج من الملة ويعتبر كافرا حلال الدم اما من ترك هذه الافعال تهاونا فلا يلتزم باداء الصلاة ربما صلى فرضا وترك فرضا او كما يفعل بعض الناس يقتصر على صلاه الجمعه ولا يصلي سائر الفرائض او يصلي العيد فقط ويهمل سائر الفرائض واذا سالته هل الصلاه فريضه او لا قال هي فريضه ولماذا لا تصلي يعتذر بأعذار واهيه فمثل هذا ذهب الامام احمد رحمه الله وذهب اهل الحديث يعني المحدثون يعني المحدثين وذهب الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام إسحاق بن راهويه والإمام بن حزم وسائر أهل الحديث إلى أن من ترك فرائض الصلاة ولو تهاونا يكفر ويخرج عن الملة واستدلوا بأحاديث من أظهرها قولوا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر وذهب جمهور الفقهاء لما فيهم الائمه الثلاثه الامام ابو حنيفه رحمه الله والإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله وأتباعهم من الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة على سبيل التهاون لا على سبيل الجحود فإنه مرتكب كبيره وهذه الكبيرة يخشى بتركها عليه لكن لا يخرج بمجرد الترك عن المله واستدلوا على ذلك بادله من اظهرها حديث صاحب البطاقه والذي لم يكتب له من الحسنات إلا قول لا إله إلا الله مع انه سجلت عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر والمسألة كما نرى لا يزال الخلاف فيها قائما وأما ترك الزكاة وعدم دفعها فينطبق عليها او تطبق عليها القاعدة انتركها جحودا كما حدث ذلك من اهل الردة الذين كانوا يقولون دفعها خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام واما بعده فلا ومن قال انها اتاوى فهؤلاء يحكم عليه بالكفر وهذا الذي فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقد حكم عليهم بالردة والكفر ولما ناقشه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قولته المشهورة والله لا افرقين بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله وأما من ترك الصوم فإن تركه جحودا فيكفر وإن تركه تهاونا فهو مرتكب كبيره يخشى عليه بسببها وهكذا من فعل في الحج وقد اثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يحكم على من ترك الزكاة بالكفر وهكذا من ترك الحج من ملك زادا وراحله تبلغه بيت الله ولم يحج فان عمر رضي الله تعالى عنه اثر عنه انه هم ان يكتب لامراء وللولاه ان من ملك زادا وراحله تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، بل قال, صل... قال رضي الله عنه اضربوا عليهم الجزية يعني اعتبروهم كأهل الكتاب ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وأما علي رضي الله عنه فأذر عنه أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا الا ان المؤلف علي بن رجب الحنبلي بعد ان اشار الى هذا الخلاف بين ان ترك هذه الاركان تركها كلها يخرج من الملة وترك بعضها لا يخرج من الملة الا اذا كان جحودا وقد وقفنا ثم اشار رحمه الله الى مسألة وهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشاد بدور الجهاد في سبيل الله وبيّن أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سمام الإسلام يعني أعلى شيء في الإسلام فلماذا لم يعده من أركان الإسلام واكتصر في الأركان على الخمس أجاب رحمه الله بجوابين أما الجواب الأول فقال إن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقين بخلاف فروض الإسلام وأركان الإسلام فإنها فروض عين تجب على كل واحد من المسلمين ولا يجوز لواحدين ان يترك شيئا منها هذا الجواب الاول والجواب الثاني ان الجهاد يكون فرضا في بعض الازمان دون بعض لانه سيأتي زمن ينقطع فيه الجهاد بعد ان يخرج المهدي وبعد أن يقتل الدجال ويكسر الصليب وينزل ابن مريم يعني عيسى عليه السلام إلى الأرض ويملؤونها عدلا بعد ذلك لا مكان للجهاد فلما كان الجهاد له أوقات دون أوقات ولما كان أصره فرض كفاية وإن كان فرض عين فيتعين في بعض الأحوال لذلك عدا لم يعد من أركان الإسلام يقول رحمه الله قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني حديث الباب يستدل به على أن الإسماء يعني اسم الاسلام اذا شمل اشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها يزول بزوالها كلها اما بزوال بعضها فقد يزول وقد لا يزول لم يلزم بزوال الاسم بزوال بعضها فيبطل بذلك قول من قال ان الايمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل فيه مسمى هذه المسألة سبق أن تناولناها في الحديث الثاني مسألة الإيمان وهل العمل من مسمى الإيمان أو لا وعرفنا أن مذهب السلف من الصحابه رضوان الله عليهم فمن بعدهم على ان العمل جزء من الايمان جزء مكمل من ماهيه الايمان لان الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان تصديق وإقرار وله رواية أخرى وافقها أبو منصور الماتوريدي وهو من ائمه الحنفية إلى أن الإيمان هو التصديق فقط والإقرار إنما هو شرط, شرط إجراء والعمل ليس من مسمى الايمان وهذا المذهب تبناه كثير من اهل الكلام وجرت فيه مناقشه طويله بين اهل السنه وبين السلف من اهل السنه وبين الحنفيه وهنا يشير ال امام ابن رجب رحمه الله الى ان من الادلة التي استدل بها الحنفيه على اهل السنة على, أهل على السلف من اهل السنة ان العمل لو كان جزءا من الايمان فانه بترك العمل ينتقض الايمان واجاب ابن رجب رحمه الله بان هذا ليس بلازم لأن أهل السنة والجماعة ولأن السلف منهم يقولون إن العمل إنما هو جزء مكمل وليس جزءا ناقضا الفرق بين منهج السلف من أهل السنة وبين منهج المعتزلة في مسألة العمل المعتزلة يرون المعتزلة والخوارج يرون ان العمل جزء ناقض فاذا انتقض ينتقد الايمان واذا تخلف يتخلف الايمان ولذلك حكموا على من ارتكب الكبيره ولم يتوب او ترك واجبا ولم يقم به انه خارج عن الإيمان المعتزل يقولون ليس بمؤمن ينفون عنه الإيمان وإن كانوا لا ينفون عنه يعني لا لا يدخلونه في الكفر لكن يخرجوه من دائرة الإيمان وأما الخوارج فإنهم يكفرونه ويخرجونه من دائرة الإيمان ولهذا ترتب على هذا الخلاف بين السلف من اهل السنة وبين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة ان اهل السنة والجماعة يرون العمل جزء لكنه على سبيل التكنيل جزء مكمل ومتى انتفى لا يخرج الانسان عن لا يعني ينتفي عنه الايمان ولكن يكون مؤمنا ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان وبقدر ما ينقص إيمانه بقدر ما يستوجب العقوبة والعدام وأما المعتزلة فنفع عنه الإيمان وقالوا ليس بمؤمن وأنه مخلد في النار وأما الخوارج فنفوا عنه الإيمان وأدرجوه في الكفر وقالوا هو كافر الحلال الدم وأما المرجعة فيقولون إنه كامل الإيمان وأن العمل لا يؤثر وهذا هو الخلاف بين السلف من أهل السنة وبين المرجعة ولهذا يقول فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماء وقلنا ليس بلازم لأن العمل إنما هو جزء مكمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه وفسر بها الإسلام في حديث جبريل عليه السلام وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإسلام ففسره أو ففسر له بهذه الخمس يعني بهذه الاركان الخمس ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ومع هذا فالمخالفون في الايمان يقولون لو زال من الاسلام خصلة واحده او اربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام وهذه اللفظة يقول لم تصح يعني يرد عليهم لأن جبريل لما سال عن الإسلام لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده ومن هؤلاء الذين لم تثبت عندهم هذه اللفظة قال أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيل وغيرهم وهؤلاء هم ائمه الحديث قال وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب فاسم الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة وإنما يقال هي شجرة ناقصة وهكذا يقال في من قصر في بعض أركان الإيمان أو أركان الإسلام إنه مسلم ناقص الإسلام او مؤمن ناقص الايمان قال وقد ضرب الله مثل الايمان بذلك في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ذابت وفرعها في السماء توتي اكلها كل حين باذن ربها قال والمراد بالكلمة كلمة التوحيد وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب وأكلها هي الأعمال الصالحة الناشئة عنه فذكر الأعمال واعتبرها من الإيمان وأركانه لكن نقصها ينقص الإيمان ولا ينقضه قال وضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ولو زال شيء من فروع ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية. وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر يقول هنا ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الجهاد أفضل الأعمال حيث ورد في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل على إيمان بالله قلت ثم أي قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وفي بعض الروايات قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يقول الراوي ولو استزدته لزادني لكن هذا أيضا هذا الحديث يؤيد ما أشار إليه المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيمان مما يدل على أنه أكثر فضلا من الجهاد قال ما أن الجهاد أفضل الأعمال وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قيل له فالجهاد يعني لما أخبر الناس وقال لهم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان سئل قيل له إذا فالجهاد ما دوره ما مكانته ما منزلته لماذا لم يذكر في اركان الاسلام فقال رضي الله تعالى عنه الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يذكر الجهاد قال هذا الخبر اخرجه الامام احمد يعني في مسنده قال وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن, الأمر أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه يعني أعلى نقطة في السنام الجهاد قال وذروة سنامه أعلى, من أعلى شيء فيه يعني في الإبل ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها وذلك لوجهين أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان فإنها فرض عين والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله الى اخر الدهر بل اذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الاسلام فحينئذ تضع الحرب اوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الاركان الاربعه او بخلاف هذه الاركان يعني الخمسة فانها واجبة على المسلمين يعني على فروض الكفاية إلى أن يأتي أمر, أمر الله وهم على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال رحمه الله الحديث الرابع قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو وشقي أو سعيد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 وان احدكم لا عمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار اهل الجنه فيدخلها قال الحديث رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم. علق الامام ابن رجب قائلا هذا الحديث متفق عليه وهذا الصلاح جمهور المحدثين ان ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم يقال فيه انه متفق عليه بخلاف ما ذهب اليه المجد بن تيميه رحمه الله وتبعه على ذلك الامام الشوكاني في أن الحديث المتفق عليه هو ما رواه احمد والشيخان قال وتلقته الأمة بالقبول رواه الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ومن طريقه خرجه الشيخان يعني من طريق الأعمش في صحيحيهما قال وقد روى عن محمد بن يزيد الأسقاط قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدث عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا يعني صدق ابن مسعود يقول هذا لذا وهذه رؤيا رآها الأسقاط والذي يصرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرؤياه صادقه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راني في المنام فقد راني وفي روايه راني حقا اي في رؤياه فان الشيطان لا يتمثل بي ولا شك ان رؤيا المؤمن الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشرة ينبغي ان يستبشر بها وهي من الرؤى الحق التي تشعر بأن صاحبها يعني الرائي صادق فيما قال ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعني أن يرى الناس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهذا أمر ظاهر ولا يشترط في من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على أكمل وأفضل وأسلم الخصال بل قد يراه أهل الفضل بشرى ويراه أهل التقصير نذارة أي تخويفا وتنبيها لما هم مقصرون فيه ولهذا يتعرض لرؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام الكل لكن العبرة بمن يراه وهو في كمال الحال لأن هذا يعد من البشائر لكن ينبغي أن ينبه إلى أنه لا يجوز لأحد أن يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره لأن من أرى نفسه ما لم يرى فإنه يؤمر يوم القيامة بأن يعقد بين شعرتين وليس بقادم والناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى لكن ليست كل رؤيا يعني هي بشرة بل فيها ما هو تخويف وما يراه الإنسان في رؤياه ربما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرٍ أو يحذره من فعل فينبغي أن يعرض على شريعة الإسلام فإن كان مما يندرج تحت الشريعة ويوافق تعاليم الإسلام فنعم الرؤية أما إذا ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلاف ما جاء في الشرع، كما يزعم بعض المدعين فهذا لا ينبغي أن يعمل به لأن الله تعالى أكمل دينه وشريعته قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فقال جل من قائل اليوم أكبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكن لو رأى رؤيا فيما هو مباح وفيما هو جائز وفيما هو مشروع فإن هذا مما يستأنس به مما يستأنس به وإذا حد صائبه أن يلتزمه وأن يعمل به فلا باس ما دام في إطار الشريعة الإسلامية ولذلك يقول هنا إن محمد بن يزيد الأسقاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدثك عن حدث عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا اله الا هو حدثته به انا يقول هذاذا ثم قال غفر الله والقائل هنا انما هو محمد ابن يزيد الاسطاطي قال غفر الله للاعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الاعمش ولمن حدث به بعد الاعمش قال وهذا الحديث روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من وجوه اخر اي فهو مشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم